اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تركع الركعة من خوف أن يوحن We are not the only ones who are not فَزَيْنِكُمْ لَهُمْ وَلَقُوْنَ لَهُمْ وَلَقُوْنَ لَهُمْ وَلَقُوْنَ لَهُمْ وَلَقُوْنَ لَهُمْ لَهُمْ إِنَّا وِنَّا وَخُتْعِ الْأَنِيَهُ الْأَنِيَهُ الْأَنِيَهُ يَأَسَلُ إِنِّكَ السَّيْطَ وَرَدَيَهُ إِنَّهُ بَيْتَهُ Yeah. Amen. Amen. We're وكم كنت ان النجاه لن مجزى من جزاء لو ترضى واستغفر من استطعت منهم بقوتك واجلس بخيرك ووهمك I